جعلناها بجاف عقوبها او خد تعالى دونا يا بروان افمسخها وقت خد تعالى هوص تحويل كريم الشكل مروفا كريما شكل ميمينكو وله تعالى بكراچي كراچي نكالا كرا عقوبك درس بوكي لما بين يديها بوان امته بوان مروفا او توختواندا ولي وما خلفها هاروصا بوان كاسا او وانتين تن درسه بخو جيوار بقرن درسه نشهنده اوجيك وكيوان بك وموعظة للمتقين هاروصا افتشتها ما كرا وعظ شيرات وعبرات بمروب بتقوى يدباش دو بخو درسه درسا جرن وعبراته وعبرتا